خذوني للشهادة أنقذوني من الدنيا إلى حب المنوني فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنوني خذوني مسقوني وانصروني فما أحل في الشهادة وينقيناها. رحلت من عندني يا مهل ذكرها وياي يمد وياي ما ضيعها رحت من عندني يا مهل ذكرها الله مقصدها وانا رايى بشيخه موسى لشيخ ابو مصار قال علنا الرايا قائدنا باللدي يمره بامريكا بقوة ايمان واسره بك بقوة اليمان واسره بك اميرنا الملا عن جين مدخلا قل كل جنود باوز أرواحهم لله كل جنود باوز أرواحهم لله يغول إرحاب قط الشرفية إرهابنا محمود دواء إلهية إرهابنا محمود دواء إلهية دائره قيه بالاتفاقيه اذا حجينا كون لا رجتابقيه بالاتفاقيه اذا حجينا لا رجتابقيه تمارنا امره كان فيا رمضا نيا وردت جزا ya Rab koma